ف أ ع ر ض أ ك ث ر ه م فهم ل ا يسمعون و ق ا ل و قلوبنا ا في أ ك ن مما ت دعويه ن إ ل و ف ي آذاننا و ق ر ر ب ب ي ه ذ ا ب ف ع مضمون ل ل اجتماعي بشر مثلكم م إلي يوحى أ ن ا إ ل ه س م و ا ف ا س ت ق ي م و ا إ ل ي ه و ا س ت غ ف ر و و و ي ل ل ل م ش ر ك ي ن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 ا س ت و ى الى السماء وهي دخان فقال لها و ل ل أ ر ض ا ت ي ا طوعا أ و كرها قالتا أ ت ي ن ا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين و أ و ح ى في كل سماء أ م ر ه ا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 ويوم يحشو اعداء الله إ ل ى النار فهم يوزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم, شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون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 موسوعه ب ف م من النابلسي م ع ت ي و ق ي ه م ما ن وما ل ه م و ل ع ل ي ه م ا ل ق و ل في أ م م من قد ق خلت ب ل ه م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 فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها إ ل ا الذين صبروا وما يلقاها إ ل ا ذو حظ عظيم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله و موسوعه ا ل ل ي و ن ا ا ل س ي ل ل ا تسجدوا ل ش م س ا ل ا س ل ا م ر و ا س م ا و الله ا ل ذ ي خ ل ح س ن إن كنتم إياه تعبدون إياه فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون أ م ومن و ن آ ي ت ترى ه عليها أنك الأرض أنزلنا خاشعة فإذا ل ا ء تزت ر ب ت إ الذي أحياها لمحي الموتى لمحي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 ن ربك لذو م غ ف ر ة وذو عقاب أ ل ي م ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا لولا فصلت اياته أ ع ج م ي وعربي قل هو للذين آ م ن و ا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون لا في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 لنفسه ومن أساء وما ن أ س ء فعليها للعبيد علم بظلام إليه يرد وما الساعة وما ربك تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع إ ل ا بعلمه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 وإن موسوعه س ه الشر ط ولئن ن أ ذ ق النابلسي ق و ل ن ه ذ ا ل ي و م ا أظن ا ل س ا ع ة ق ا ئ م ة ولئن إلى رجعت ب ي إن موسوعه ا ل ن ف ا ب ا ل ذ ي للعلوم ا الاسلاميه ع ذ اسماء الله الحسنى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 في م ر ي ل من ل ق ا ء ر ب ه م أ ر ا إنه ب ك ل شيء م ح ي